الا القسى ما بينتسى وانتا قاسيت كتير ك ا ن الوعد نبقى ا ل ب ع ض ضاع الحلم بكير إلا م الا بينتسى أسيت كتير وانت كان ا و ع د نبقى ل ب ع ضع ض ا ل ح ل إلا ل م بكير ا أ س ى ما بينتسى وانت أ س ي ت كتير كان بكير الوعد البعض الحلم نبقى ضع شو صاير حبيبي عليك حتى تقسى و تعمل هيك 「シュウソイフ حبيبي ع ل ي جايي بدك ياني سامح انسى انو قلبك ج ر ح طيب شو الي ب ا ك د ي انه يلي صار م ا ر ح ما بيرجع بكرا بصير جاي شو صاير حبي حبيبي عليك حتى تقسى وتعمل هيك